فيهم مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد ينتشر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 فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى النَّاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُ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 الَّذِي بَتَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأشر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 إِ المُتَّقينَ فيِي جَ النت وَنهَ فيِي مقدِ صدِق عِ